صِرَاطَ الَّذِينَا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّلِّينَ آمين والسماء ذات البروج واليوم الموعود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 والأمر يومئذ لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راد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 فبصرت به عنجنو به وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضيع من قبل فقالت هل أدل لكم على أهل بيتي يكفلونه لكم فقالت هل أدل لكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون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 قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يال عشر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العمد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟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 يا أيتها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ذلك لمن خشي ربه وادخني في عبادي وادخني جنتي <الله> إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد الرب رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْ أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِ فَلَا تَكُونَنَّ لِلْكَافِرِينَ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 له الحكم وإليه ترجعون إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبناءهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أيمانهن.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 لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفون اُنْقِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ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 ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أي يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا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 والسماء بنيناها بأيدٍ وَإِنَّا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله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 أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرات تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون